بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر ولنفى إن سعيكم لشتى فأما منعطى واتقى وصدق بالحسنى Fasau yesseruh li lusra, wa amma mabkil wa istaghna wa kathab bilhusna, fasau yesseruh li lusra, wa ma yugni anhum لا لا لا الاخره ولولا فانذرتكم نارا تلظى لا يصلها الا الاشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها الا الثقل الذي يوتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى